والارض لا إله إلا هو فأنت فكون وإي كلبك فقد كلب ترسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرقوا وعلى ليتي رجونة تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 ايتذكر فيه من تذكر وجاء فاؤكم النذير فدووا فما للظالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم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 قل أرأيتم شركاكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرک في السماوات أم آتيناهم كتاب أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعر الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض إن تزولا ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعد إنهم كان حليما وفوار وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكون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 وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى